إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرَهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ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 ذلك بأنه متبع ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض الذي يخرج الله أضوانهم ولو نشأنا عرناكهم فلعرفته بسيماهم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 وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَالُ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ هَاأَنْتُمْ هَاأُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُعْفِقُوا فِي سَدِّي الْلَّهِ فَمِنْكُمْ فَمِنْكُمْ مَنْ يَدْخُلُ وَمَنْ يَدْخُلُ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبِدَّ الْقَوْمُ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُونَ أَمْثَالَكُمْ